أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.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 Na haya maisha ya dunia si chochote ila ni pumbao na mchezo Na nyumba ya akhera ndiyo maisha khasa laiti iti wangalikuwa wanajua Na wanapopanda katika merikebu umomba mwanyezi mungu kwa kumsafia utifu Lakina anapuavua wakafika nchikavu mara wanamshirikisha Wapate kuya tuliyowapa na wajistari heshe Lakini watakuja juu wa na uongofo.com.